و أ ز و ا ج ه أ م ه ا ت ه م واولو ا ل أ ر ح ا م بعضهم أ و ل ى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا إ ل ى أ و ل ي ا ئ ك م معروفا كان ذلك في الكتاب مسكورا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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آ موسوعه ن ا ا ذ ك ن م ا ل ل عَلَيْكُمْ إِذْ ج النابلسي ء ت ك م ج للعلوم ر ا ل ا وَكَانَ ا ل ل ه ب م ا ت ع م ل و ن ب ص ي ر ا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 فاذا جاء الخوف رايتهم ينظرون إ ل ي ك تدور اعينهم كالذي يغشى عليه من الموت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 م ن ينتظر و م ا ب د ل و ا ب د ل ا ل ي ج ز ي ا ل ل ه ا ل ص بصدقهم ا د ق ي ن و ي ع ب ا ل م ن ا ف ق ي ن إن ش ا ء أو ي ت ب ع ل ي ه م إن الله ك ا ن غفورا ر ح ي م ى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 إ ن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات ا والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين ا ا ت و ل م ص ئ